「うン ا ه ي يا رب عبدتك طاعه وتقوى و إ ي م ا ن ا ب أ ن ك تعبد وما دمعت عيناي ت و س ل وشكرا ل ن ع م ك التي لا تحدد إ ل ه ي يا رب أن عبدتك طاعه وتقوا و إ ي م ا ن ا ب أ ن ك تعبد وما دمعت ع ي ن ا وشكرا لنعماك التي لا تحدد وجودي وما يحوي الوجود ب أ س ر ه رذاذ عطاياك التي ليس تنفد وهبتلا شكلا واطلقتنا ع ز م و م شكلا وعزما ومنطقا على خير ما نهوى ونرضى وننشد إ ل ه ي يا رب أن عبدتك ط ا ع ة تعبد وما دمعت عيناي الا ت و س ل ا وشكرا ل ن ع م ك التي لا تحدد إ ل ه ي بعد الذنب جئتك راجيا حنانك يا ا س ت ع ا ن وتقصد ا و و ا و أ س أ ل ك الغفران رفقا باضلع من الخوف نار الذعر فيها توقد و دعوتك يا ت و ف ر زلاتي وما أ ك ث ر الزلات حين تعدد فما أ ن ا معصوم ولا أ ن ا ق ص ي د تحديك يا من طوعه ا ل أ م س على توبتي عنها تنم وتشهد الهي يا رب أن عبدتك ط ا ع ة وتقوا و إ ي م ا ن ا ب أ ن ك تعبد وما دمعت عيناي الا ا ل وشكرا لنعماك التي لا تحدد